بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد في البدايه احييكم بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك سلمى انت جمعه معالتي 18 رجب شحن 430 شعه هجريه كمون 3 مارس قلت شحن 10 شمون ميلادي زاب غصالي وزداز لنا كتاب الاصول الثلاثه سلسله مسرت عتبه الكنكسهله الشدماني بزعبه اقدمنا وزلنا درس مالتيو كل مخلوق موت مخانو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كي تروا كم ذموتو عند جناون اتم قدمنا زنبره حزبات كلهم كم ذموتو بجك عيسى عليه الصلاه والسلام اب سماي كم ذلو رب سبحانه وتعالى نجرنا قال حزب جن ناي زحلفو كم ذموتو متناد مخنتس مخنا تياما معلتي نزمع التزيد ماني كندا لوالو يغبى ازي سلا زغونه بارك الله فيكم بزعبه ناي البعث بعد الموت اجون كسلنا كنقرب قيامه معلتي مسبوتنا كنت مخنا بنحرزو لرب سبحانه وتعالى بتصرحناون حساب كم ذلو سبحنه جو كسليتكم زلوخ بربي اذا امنا نجمع التزيك يقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى والله انبتكم من الأرض نباتا أي انبتكم يعني خلقكم رب سبحانه وتعالى كمريت خلقكم اذا ما ادم ادم عليه الصلاة والسلام كمريتم تخلقوا كتقول الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوا كلكم من آدم وادم من تراب لازم احنا كاب ادم كاب تخلقنا في النهايه مرجعنا انا تراب وقانو كاب تراب كاب احمد كم تخلقنا مالتي ثم يعيدكم فيها بدحريد ما نبات من لسنا بنز احمد زيئه تطبروا مالتي رب خاتمان يسبكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا كبدمن نوصاكم لرب رب سبحانه وتعالى زدني متنا كنت لنا مالتي زي اا سوره نوح نرغبه ايا قصري عشرت شعته كمون عشرت شمنته يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الايه موافقة تماما لقوله تعالى اذا ازا لك مسكال اياوند حرينايا ذات مصل زلا سيبا مالتي زازئه كلتين حادين بتترقوم يبل تماما لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره أخرى والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا يعني ابكال اياوند منها خلقناكم كبتقول له رب سبحانه وتعالى كم مره كم خلقنا اغنيتنا ادم عليه الصلاة والسلام كان مريض كم زقولكم مالتي وفيها نعيدكم نبا ادمان ملسكميلو ومنها نخرجكم تاره اخرى كاب ادماني كنوصاكمينا خبزامريت كاب قبركمون كتوصي خبزتسو يكم مالتي والايات في هذا المعنى كثيرة جدا اياتنا موكام التسع بزوح القران زلو مالتي وقد ابد الله عز وجل واعاد في إثبات المعاد رب سبحانه وتعالى بقلسي قران بزحك زي دغاديمو ما انت خلي قافل مت كامل السا خمسلو مالتو حتى يؤمن الناس حتى يؤمن الناس بذلك ويزداد ايمانه زيد زيد دغاغمو زولو رب سبحانه وتعالى نمتا ايتلنا شباب ما انت ايمان ناقص فتزا رب يمكن ربي هداه اتزامن ادما كل شيء موت الله فتسويخهم كقبرهم قبلنا خلو رب سبحانه وتعالى انتي وسخ ايمان وسخ بالاتي ويعمل لهذا اليوم العظيم الذي نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه ومن السعداء فيه زيد ماني نقيامه مع عائلتي لنا نسرح ومخاني رب سبحانه وتعالى بزمه عل تزي ذاهرنا زلو صبو وصرحو توحيد حازو سنان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخذلوا كاب شرك كاب بدعه حقو معي توحيد قلبكم تغزو ان مبال مالج فالشيخ ابن عثيمين نائب الرب سبحانه وتعالى خير يسرحنا ابزق يا ما عل تزي زماني كابتوم روحسات يقبر النايب اللهم امين بدحرزي المصنف رحمه الله تعالى انتهى ماله و بعد البعث, البعث محاسبون ومجزون باعمالهم دك سبات كاب قبر مستسو رب سبحانه وتعالى كحسب مخانو كمؤون كفلت كهوب مخانو دليل الليل ودليل قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهى ماله ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجز الذين أحسنوا بالحسنى نتم حما زغبرو بتا حما زغبرو اخندى ربي خفليت كوبومي ويجز الذين احسنوا بالحسنى نتم صبوز غبرو غن رب سبحانه وتعالى بصبو كفليت كوبوم خانو مالتي اذا زى سوره زاء اب النجم من الرقبه زاء ازاء اياقطري سلاسا حدا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتاي مالتيو يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على اعمالهم ازوم دكثبات نحنا مالتيو مسسئنا رب سبحانه وتعالى كحسبناي ازدنازي بلاع ستدكث مالت هايكونا صرحكم دنيتك ايتبهلا رب سبحانه وتعالى تاخير حبرنا شر دماني خلق الوال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تاخير حبرمنا كابشرد ماني تخلكلو لمنى بازق صباح نجو حسابكم زلو قنرسعيبلنا فزعبيت خير توحيده فزعبيت شرد ماني شركه كابزين كابشرت كي كنتنكا توحيد كنحز الله صلى الله عليه وسلم تخاتلنا كبدعاء رحقال لنا ديل برئتنا خن كدو يبلنا كاتجمع اصد ماني رحقنا نطعت الله سبحانه وتعالى كنقواي إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا تسرحنا نهرين قيامه معتي رب خير يسرحنا خير تسرحنا لنبسناي شر تسرحنا ود رب سلمنا لنبسناي طال الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى خمزيلو زي ايا زي ادماني كلها نحتاتم عبيت غير تروفون حفزه مالتي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ليش تكند ادري ذره مالتك ادري اصغر نمله لو التفسير سبحان الله خير ربي سبحانه وتعالى قبضه صاصه تذئ ناصه صاصه زي ذره نبل ما لك كند زي اخر ثغيرك ربي ايضيعك قسمح سبحان الله ولا يظلم ربك احد رب عايز يلبن كلنا ننتئذو بمالتك ومن يعمل مثقال ذره شر يره فانصرنا يزد ماني شر حماق قبره قيامه مع التي رخبه اذنه سوره الزلزال قصري شوعات حساب شمونتم مالتي وقال تعالى رب سبحانه وتعالى وان نتايلو بزعبه حساب قيامه مع التي خمزله ونضع الموازين القسطه ليوم القيامه قيامه واهل السنه والجماعه السلفيون كنا قلنا زلنا مالتي ميزان حقيقي مخان له هو كيفطان كل تاع الزلو ميزان انزي اتسب يوز يو قال لهم دمات الصراحه راح يزم الزنيبه حتى اتسب ميزان مخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم اب حديث ذهبوا مالتي يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني حصير منيرو كتي نومنيو المهم ابوم حصيرهم كلونه نفاس في الحديث الصحيح او دقو وسوا دقو قالوا صحابه سحقوا من محصاره من مالتي نفاس او دقو منهم صحيق مزقاني انتهيو يعني سبحان الله صحابه بحقي يصاوتون يسحقون كم زنابره مالتي اب حقد زي بالله حسود زي بالله مالك انو يمر الله صلى الله عليه وسلم ري امه من دقه ساقي ابن مسعود يعني ابن مسعود سني دنجون دنگوم دنگان انا بلوز اذينسني دقتين لكم بخمس عقوز اللقم لهما اثقل في ال... له فهوما اثقل في الميزان من جبل احد جبل احد نلعلي ام الزنات وزن كلته انتي مالتي دانغاني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسكرهم لما الرسول صلى الله عليه وسلم جبل احد رينه يدو هذه مدينه مسكننا جبل احد كيف كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معرف عندك كبره الصحابه خمزله يرد عنه فبزئه حديث زئه قال المفسرين انتهالهم قالها ائمه مالتي حتى تصبون يم الزن مخان و صرحناون يم الزن مخانو بزئه زئه نفلطوه مالتي بزئه زئه دليلا لو مالتي ونضع الموازين القسطه ليوم القيامة قيامة معلتي ميزان عدل قسط مالت فتحزله انا تزال ما ذيب ولا يظلم ربك احد اذا سلا ذقنت اب مربي بذلم يلن قيام معل فلا تظلم نفس شيئا نفسي زبلت هي تزلم حتى تنكفر كترف مسلم وهم كافرون كلهم ايذلمون كلهم ربنا تنكبن وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها ولكن ذا ادري نبلا بذكرنيا مالتي فذا ادري تكون ولد هو كنمصاينه ترى ما حتخنق ربنا بميزان رب سبحانه وتعالى وكفى بنا حاسبين نهنا حساب كنبو كلنا اخلي لذلك رب سبحانه وتعالى انت مؤمن هتذكر عبدي يوم كذا ذنب كذا ذبذكره ده خمس قبر كانوا حتى يقول هلقت هلقت يا رب هو نسعى يا رب قل اعتراف القبر ولكن رب سبحانه وتعالى ادخل الجنه برحمته جناته بس رحماناته يا ابن ماجد زمني مؤمن موحد ولا معزيننا قبره كله يسمعوا وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين ايش التواب توبى زبل والتائب من الذنب كما لا ذنب له. لذلك اخيرا ذكرناه بربنا الملس حتى ذنب زبر استغفار وير توبه الى ربي توبى هو ويرب سبحانه وتعالى أرحم الرحيم. زياب سوره الانبياء رغبه ايات قصري اربعه شعته. وقال جل وعلا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها شوف, شوف فضلنا يا رب سبحانه وتعالى حنت حسنا غير كسبت عثرت عسفي حسبنا ازي رب سبحانه وتعالى حنتي حسنا بعثرت عسفي حسبنا رب سبحانه وتعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزا الا مثلها سيئه ذنب تشاكرك كما حنت ذبيات حسبنا وهم لا يظلمون زياته ومعيز لمن القيام حالته كيلو رب سبحانه وتعالى دق سبع ايذن له تخيل سبحان الله اتزل بناسبه عسرته عسفه تزخيل ميرو كمان مقنص سبحان الله لكن تتحسن شوف رب سبحانه وتعالى رحيم كريم سلازونه لغاز سلازونه بعسرته حسبه نتازم بغني بحنتي حسبه اذا غمان اجي بسحب نا سيئات سوقني الصحفاني ان تا ذنبي قد اللي بكاي توبه نخت لعل هو يتب لعل هو يتب سبحان الله توبه مس تعبيك الصحف ابو قاني حنت بحثت زنبي حنت حنت تحسب تي خير ذ قبر كايجن بعشر تعس في حساب مالك رب خيره سبحان الله فزي ابصره الانعام اي قصريم ات سوسان رحبوا مالتك فالحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة رب سبحانه وتعالى انت حسنه شوف اسف صافه هب لنا مالك بني ادم ضعيف شلون مالك احنا ناخذ ربع مالك كويس سبحان الله الزلماني حساب الشوعات التميه تعز في تقيد كابول لعلون اسف صافه تقيده كنز رب سبحانه وتعالى اسف صافه هب لنا مالك فضلا من الله عز وجل وامتنانا منه سبحانه وتعالى ازد من فضلنا يا ربي يعطي من يشاء ربك ابو امكبرنا فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح يعني عمل الصالح انزله قبل ربي سبحانه وتعالى بعشرت حسنات حسبك ابلوه ما له ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير أولا من خير اذا صرحنا زلله من لنا التوحيد وفقنا من غني نذا سنة نار رسول الله صلى الله عليه وسلم كنكتل زغبرنا من يخني كبت شرك بدعن زلاقنا زلله ربي زي فضلنا يا ربي ما يهدي الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له فلهادي الله تدار ربي هذيكا زي فضل من الله سبحانه وتعالى وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربي اذا تزيه بنانيرو اي مهدنا النيرنا التوحيد فلله الحمد والشكر نربيه كنمسنوا نربي الحمد لله كنبلوا يجبان ترى عيدماني اذا نبحثات توفقنا ترح زي كونسي كلايتدماني نذا حسنات نبعث سرت نب اسفي نبعثه متا اسفي نبعثه صفصف بحسبنا مالت اذا رب رحيم تمزلو يرد عنا ربي رحيم مخانو نازل ازنقات تسفع القرص يا بلنا بل انما خلق جينا باستغفار كنقواه ما العمل السيئ فان السيئه بمثلها ذنب زبرغل حنث ذنب حنث ترعى تحسبه له اذا كمان وهابي هاي تتصحفلون يا مباشره شحن شحن بس كالعله يتوب ادلي هو تملائكه قلت في هاي الصحفان ابتداتوبايله هاي تتصحفلون حتى ابن حريم استصحفت كمان توباتايلو تدم تسلوا مالك لا يجازي الإنسان بأكثر منها كبحث انه لا علي رب اي وسخان اذا ربيك انهو نتي ذبنا ونصف عصعصف حسبه لكن لا حنبه حنتق تحسبها اي رب سبحانه وتعالى قال تعالى رب سبحانه وتعالى من جاء بالحسنه فلا يجزا من جاء بالسيئه قبلت تا ياخذ ومن جاء بالسيئه فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون انت دعاني بسيئه بحماق ودمى بذنب دحمصي فلا يجزا الا مثلها كم اترح رب جزاء ذهوب مالي حنتب حنتب مالتي وهم لا يظلمون سبحانه قد ماني ايكم صمون وتعالى ذلن سب يلن زياب سوره الانعام رغبا يا قصري مثل وهذا من كمال فضل الله واحسانه اذ ماني انت يرد عنا أن مالتي رب سبحانه وتعالى احسان كم زجبر لنا فضل نيربي ربي بلصتنا يا ربي זيلكا كتوصفون ايتقل البتي خطورنا ترحمه مالتي ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى الشيخ زبلوزلو اللي هو المصنف الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى دليل اقرب مالتيو سيئه تخينا بحنتي راح تعسب ذنبي حنتي بحنتي تعسب اجرتو تخينا كن نحنتي بعصرت ربي عسى عصف صف صفلنا مالتو انت يقول رب سبحانه وتعالى ليجر الذين اساءوا بما عملوا اتم سيئ از قبره بتدسرحوا كندت سرهوا مالك كنده متعص صافي الابزنب تخينا اب اجرته وينه كن باثر تعس في مالتي الى 700 وني بسح شو عتميتي كف 800 لعلونا الله ولم يقل بالسو اه كما قال ويجزى الذين احسنوا بالحسنات اتى نسيئه عين بما عملوا ب 15 اما ابتناي احسان اي اجر تغناكم بما عملوا ولا بال بالحسنى بالحسنى فتاخذما ليجزي الذين اساءوا بما عملوا بما عمل بتصرفهم حتى ذنبه حتى تحسب مقابله كندا كاي وسكما اما ابن حسنه تمزينه ويجزي الذين احسنوا بما عملوا بل بالحسنى كبوز زبره سماطكوي بالحسنه تلك كابتسرهون لا الزبلس من الاحسان زيادة الخير نتخير كتوسقوا رب غاني نز خير دموا وسقوا ما حتا اجرب عندي حاسبوا فعصرته حتى خسب فعاته يتتبس دعنا شوعته ييتول تتبسح لذلك ازي قيامه مع التزي اينرس مو تكامل تساله صباحه نبو حساب على ازا حساب ازا دماني اتصرحنا يا اين اخ فمن وجد خيرا فليحمد الله لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الزرغبه ربي مسقم الحمد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه قال زرغبه بن انصار نايزي زنبتات راحت سجلات وخطابات وتمزق تمزقناتو نفسو طرحك وقصالو يلومنا تنزقيا ما مع يا شباب نقول لكم كحتكم كل زكاسيه تسمعوا زلون هل تتعيشكم له لا ان يوم لا ينفع الندم الدنيا دار العمل زيها الدنيا زيها ما يسرح دار اما الاخره تسى صرا دار الحساب والجزاء اخره ليس رح حكايه لا سي رب سبحانه وتعالى سبق <تصفيق> كفلت كبنا سبحانه يكن بالشر اتي كتابناتنا مزجبنا هنا بيمن يدنا في هاو مقرو كتابي بمحره عباس شوي راي وباز مزجبه يبل تسب سبحان الله العظيم ابزمع التزي ربي كبتم سب جنانك برنا خير صرحنا بالدنيا بتوحيد سنان كتبلنا طب شرك كان بيدعن وبيدحننا التي كيدانا ا فهم الصحابه نسلف حزنكم كيد حضره الموت مع التدمار بي خاتمانه يصبكم لكم وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته